يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْذُلُوا لَن تَنْفَعَ الْخُذْلَانَةُ بَعْضُهُمْ أَمْ ومن ينتوى لهم منكم فان ان كن منكم انغاغل يهدي ق فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشا Ba samu a hin vi fan am amrin minin di fangus birhu sam fi am fusi Oh, <laughs> A wie fo أ وَمَنْ يُحِبُّهُمْ فَيُحِبُّونَهُ ۚ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَذِلَّةٍ على неплохо Veri kanpazu لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تَخَافُونَ دِينَكُمْ غُضُوًّا وَلَٰكِنْ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَن اللهمك